وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَتَّبِعُونْ هَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَلَا يَرْصُدَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ بالبيانات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رب يربكم فعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينهرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأقلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضون يطاف عليهم بخِيَافٍ من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها قالبون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأثنون